من كتاب هن ان الكتاب واخر متشابهات فان الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابها منه ضلال فتنه وضلال تاويله وما يعلم تاويلا إِلَّا الَّذِينَ هُمْ رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ مَا أُنْزِلَ مِن عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَظَنَّ رَبَّنَا إِنَّكَ جَانِعُ النَّاسِ الْيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم م وَ بِسَلْمهاد قد كَانَ لكُمْ آيَةُ فيِي ف تَينتقَتَا فِيأَةُ تُقاتِلُ فيِي سَب المهِ وَأُخْرىَكافِرَةُ يرَونَهُ مِث لَْهِم رأ الل وَلَّهُ يُعيد بَِصنين مَ ي لَعِبْرَةٌ لِلأَبْصَارِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ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 وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد بالاسهار شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أمتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآريات الله فإن الله سريع الحساب فإن وقل أسلمت وجهيا لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا عليك البلا والله قصير بالعباد ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم وَمَا يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَأُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُ هُوَ مَالِكُ الْمُلْكِ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَن يَشَاءُ وَيَنزِعُ الْمُلْكَ وَيُعِزُّ مَن يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَن يَشَاءُ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 119. فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه 110. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير 111. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات ما في الارض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا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 أَلَيْسَ الذَّكَرُ كَأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا غَامِرَ يَمٍّ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا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 129. ودعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائك وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي ظلاما قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية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 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهبرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من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 إِذْ سَمِعَ نُوحٌ مِّن مَّوْجٍ جَامٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُنَا سَفِيهُ الْمَجْدِ وَكَاهِلُهُ وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَت رَبِّ أَنَّ يَكُونَ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَكَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَٰتَ وَٱلْإِنجِيلَ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 وَأُبْرِئُ الْأَكْنَاهَا وَالَّذِي رَصَوْهُ يُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَخْزِنُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ومصدقا لما بين يدي مِنَ التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربكم 109. قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا أسلمون 111. ربنا آمنا بما أحس عيسى منهم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 وَجَاعِلَ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَرْقًا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وما لهم من ناصرين وأنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين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 فَمَنْ حَاك جَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْأَيِّ فَقُلْتُ اعَالَوْنَ دَعُ ابْنَآءََنَا وَابْنَآكُمْ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 سيدين قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد إلا الله الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ارذابا من دون الله في فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة فَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ حَادِثْتُمْ فِيمَا لَكُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلَمْ تُحَاجُون فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يعلم ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى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 الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وجه النهار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 بيد الله ليؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 نبيل ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من اوفى بعهدي واتقى فان الله يحب المتقين ان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 ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون أنسنتهم بالكتاب من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من شنا کوئی بل ما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدوسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة وأنبياء أرباباً أيأمركم يَمِينًا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَحِكْمَتِ اذُنَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ به قَالُوا قَرْنَتُمْ وَخَلْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْرُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ والأرض طوعا, وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا اسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ومن أوتي موسى وعيسى والنبيون وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِنِينَ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن وإن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله, الله والملائم جَمِيعًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم 129. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون 120. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا من أحدهم نلع الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفئوا مما تحبون وَماَا تُ فقومُم شَيهِ فَإِنَّ اللهَّه بِ عَم كلُلُّ ال الطَّامِكَ نَحلِلَّ الِّبَنِي إص إلَ إِلاا ماَا حََّمَ إسْرائين عَلى إِلَّا ماَا حَلَّمَا إسْرِين على نَفْسِهِ مقَ منِ آتَُ الزَّلَ التَّور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 129 قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون 110 قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما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 ذا الذين انانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتص بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاَعْتَصِمُوا بِحَبِلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ فبين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون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 وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسوزد وجوه فأما الذين سوزدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وَمَن نَّلَّذِينَ اَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع العمر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله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 الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولائك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ي يَخُفُّونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرغٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَلَمْ يَظْلِمْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَ مَنْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَالَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَوْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ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 وَتُؤمِنُونَ بِالكِتابَابِكُ الْمِهِ وَإِذاَا لَُكُمْ قالَُ أَمَن وَإِذاَا خَلَ عَبُّ وَإِذاَا خَلََبُّ عَلَيْكُم الأناَامِلَ مِنًا وَي قُلْمُوتُ بِغَيضِكُمْ إِ النَّهَا عَليمُ بِذاتِ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 وَإِذْ وَاعَدتُم مِّنْ أَهْلِكُم تُبَوِّئُونَ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ مُقِيتٌ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَدِلَّةٍ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَا إِنْ تَصْبِرُونَ فَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ عَذَابٌ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُمُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ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 واتقوا النار التي وعدت للكافرين واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وانسارعوا الى مغفرة من ربكم وجن وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تننوا ولا تحزنوا قرح فَقَدِ مَ السَّلقَومَ قَحم مِثلُ وَتِلكَ يم دَامِلهَا بَن النَّاسِ وَلعَمَ اللههُ الذيينَ آممَنوا وَللَمَ الله الذيينَ آمَن وَاتَّخِذَ مِن كُم شُهَد واللهَّهُ ل حبّ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 قَالُوا بِتُمْ عَلَى اعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا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 وكأي من النبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين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 119. ويسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين 110. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنطلبوا خاسرين 111. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا عب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى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 وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَثَابَكُم رَبُّكُمْ غُنْمًا لِّكَيْ لَا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَشْتَاقُ ۚ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ فَلَنَا مِنَ الأمر مي شيء قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِنَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَالِيَ ابْتَلِي اللَّهُمَّ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيَمَحِّصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا يَسْتَزْلَهُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كسبوا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً أو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولا إن قتلتم بِالَّهِ أَمُتُّم لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ أُتُّم أَوْ قُتِلْتُم لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ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 119. وبئس المصير 110. هم درجات عند الله 111. والله بصير بما يعملون 112. لقد من الله على المؤمنين 113. إذ بعث فيهم رسولا من يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كانوا من قبل لفي ضلال نبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلت وَمِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَطَوَّلَ لَهُمْ تَأْخِيرًا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون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 بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم, ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل الله لا يضيع أجر الرؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال له الناس إنا سَقَطَ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَنَقَلَبُوا بِنعْمَةٍ من الله وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ لَن يَمَسَّهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَٰلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ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 مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَرِثُ بِهِ مُرْسُلَهُ من, مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا اتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بِمَا آتَى اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا 117. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير 118. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سَنَقْضِي مَا قَالُوا وَقَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله رسول حتى ياتينا حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموه انتم إن صادقون فإني فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفسي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع يرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب فمن زحزح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 لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا على جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقته عابا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار ربنا انك من تدخل فَقَدْ أَخْزَيْتَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لنا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 بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ رَبِّهِمْ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ لَا أُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل سنة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 اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ الله لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم